إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن وذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا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 موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حُقبة. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لُقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا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 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أَبَوَاهُ مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجذار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك, فأراد ربك ان يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا